ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد قلت لا أجد ما احملكم عليه تولوا وأعينهم تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما